أتأمرون الناس بالبر وتسون أنفسكم وأنتم تسلون التتاب أ فلا تعقلون وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ براقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضل وَفَضَلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ واتقوا يوما لَا تَجْزِي نَفْسٌ عن نفس شَيْئًا وَلَا يُقُبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا وَذُمِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذْ نَجَّئِنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّرْ بچون آبنامكن و ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عن لذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَمْفُسَكُمْ بِاتْتِخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَقُتِلُوا أَنْ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 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نؤمن لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُم مُّصِعْقَةٌ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثم بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى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 وَإِن قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ مُرَادًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سَجَدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزيدُ المُحسنينَ فَبَدَّلَ الَّذينَ ظَلَموا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلنا عَلَى الَّذينَ ظَلَموا رِجْزًا مِّنَ مايب ما كانوا يفسقوه.